إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم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 قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا وان كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستك برستہ تم میں ان تم جی ہر تم میں ان تل اس بکل چستر کم ان کیا نغفارا بکل چسترو رب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 قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزدوا ماله وولدوا إلا خسارا وَمَكَروا مَكْرًا كُبارَ وَقَاوا لَا تَذَرَّ آلَةَكُمْ وَلَا تَذَر النَّ وَدَّو وَلَا سُواع وَلَا يَغُث وَلَا يَغُثَ وَيَعُوقَ وَنَسرَ وَقدَد أَضَلُّ كث وَلَا تَزِذِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَل مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فَلَمْ يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك يضل عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا ربي اغفر لي ولي والدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا